قُلْبَل وَرَبّ لَ تَأتًاَّكُمعَدمِ الغيبَ لَا يَعزُجُ عَنْهُ مِ الطَاالُ ضَرَتَ فيِي السَّمواتِ وَلَا فِي الأب وَلَا أَصغَر مِ ذَلِكَ وَلَا أَذْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُب 114. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 115. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من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 ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق لَفِي لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد.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 119. ولقد آتينا داود منا فضلا 110. يا جبال أوبي معه والطير 111. وألنا له الحديد 112. أنعمل سابغات وقدر في السرد 113. وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 117. يعملون له مَا يَشَاءُ يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات 118. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي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 إِلَّا إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ 112. قل دعوا مِن دُونِ من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 119. وهو العلي الكبير 110. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى أو في ضلال مبين قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَأْمُرُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شُرَكَاءُ كَلَّا 117. بل هو الله وَمَا الحكيم 118. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 119. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.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 بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضِيفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا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 124. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون 125. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ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 وَمَاأَافَقُتُم مِن شَيْء فَهُوَ يُخُلِّفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الازِقين وَيَوْمَا يَحْشُرُهُم جَمًا ثُمَّ يَقولُول لِلمَ لائِكَةِ أَهُ لائِكُم كَانوا يَعْبُضُون قَالُوا سُبْحَانَكَ إِنَّكَ وَلَيٌّ مِّن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا 124. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون 125. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم, يريد أن يصدكم عما 119. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا 110. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين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 124. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد 125. قل إن ربي يقدف بالحق علام الغيوب 126. قل جاء الحق وما يبدئ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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب